ان اخْرِج قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنقَذَكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرًا عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّنُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَذَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِنَّتِنَا فأوحى إليهم ربهم لنُهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام ربي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من وراء جهنم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 إِنَّ شَيْئًا يَذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبِرَسُولِ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 لَ تَرَ إلَ النَّذينَ بَددلل نِعْمَةَ الله كُفْرَ وَأَحلَلّ قَوْمَهُ دَ البوار جَهََّم يَصلْلَونَهَا وَبِس الْ القرار وَجَعلوا لِلهه أَندَاد لضِلُّ عَ سَبلِ خُلْلتََتعُ فَإِ مَصيركُم إلى النَّار.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 أَضَلَّنَاكَ فِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ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 لك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع روسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هواء وانذر ان سيمى ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجبد دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم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 وَقَدَّمَ كَيْدُهُمْ وَإِنَّ عِندَ اللَّهِ مَكْرَهُمْ وَإِنَّ كَانَ مَكْرُهُمْ كَمَكْرِهِ ذِي الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ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 يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بناه للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب